искусств oh, O oh. يوم لا ينفع الظالمين محذرتهم ولهم اللعمة ولهم سوء الدار ولقد وذكر لي ليل تصبر ان كان يلاشيون ييمن إن في صدورهم من الله برماهم ببالغه فاستعل بالله إنه هو السميع البصير خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون وما